Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi billah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان من ومن كان منكم مريضا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله الله سبحان الله ربنا ولك الحمد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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروه الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فتاب عليكم وعفاءكم فالآن باشروه نابته ما كتب الله لكم وقلوا واشربو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون الله الله اكبر